124. بسم الله الرحمن الرحيم 125. السماء انشقت 126. وأذنت لربها وحقت 127. وإذا الأرض مدت 128. وألقت ما فيها وتخلت 129. لربها وحقت 112. <تصفيق> يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه مَنْ فأما من أوتي كتابه بِيَمِينِهِ 112. فسوف يحاسب حسابا يسيرا 113. وينقلب إلى أهله مسرورا 114. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا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 وَإِذَا وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 125. بل الذين كفروا يكذبون 126. والله أعلم بما يورون 127. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين 119. لهم أجر غير